والذاريات ذمور الخراصون الذين هم في غمرة ساءون يسألون أين يوم هل <تصفيق> أُنْكَرُونَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بهو <تصفيق> الى يروا به لا من Oh! Oh, no. Tiedä وتركنا فيها آية للنذين يطافون العذاب الأنيم وفي موسى إذ أرسل نَاؤُ إِلَا فِي الرَّعْنَةِ سُلْقَانِمِينَ فَتَوَلَّى بِرْكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ لا تذع من شيء أتت عليه إلا جعبتك الرميم وفي سمود إذ قيل راحيم بان كان امر ربي فاخذتهم صايقه وهم فما <تصفيق> استطاعوا والأرض غير Why And then أنت وأصوب بن لهم قوم Oh. No.